وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ وَلَوْ جِئْتُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ أَبَا أَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَاتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأُضْرِكِ فَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ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 وَلَن يَنفَعَكُمُ اليَومَ إِذ ظَلَمْتُم أَنَّكُم فِي العَذابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَم تُهْدِي العُمْيَ وَمَن كانَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ فَإِمّا نَزهَبَنَّ بِكَ فَإِنّا مِنھُم مُنتَقِمُونَ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 فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترمين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، وَلَمَّا ضَرَبَ بْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمٌ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 وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فأكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون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 وقل سلام فسوف يعلمون